بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 129. أولئك على مدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 120. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا 121. أولئك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 نايم غالِبين فيها وعد الله حق وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها, وبث فيها من كل ذا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 وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون يا بني انها ان تقمئ صقال حبه من خردل فتقم 119. في صفرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف قبير 110. يا بني أقم الصلاة وأموا بالمعروف وانهى عن المنكر واصفر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مهدان فخور وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبض عليكم نعما ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أن 117. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير 118. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى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 وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجن مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من ذونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير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 124. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام 126. وما تدري نفسهم ماذا تكسر غدا وما بأي أرض تموت إن الله عليم خبير